يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين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 جَنَّتَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَل وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 وَلَ أَمَتُم مُ مَِةٌ خَيرُ ب مِم مُشرركَةِ وَلَ وَجَبَتكُمْ وَل تُمْ كِحُمُشكينَ حتىَ مِنوا وَل عَدُ مُمِنٌ خَييرُ مِمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 ومثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم